بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن كان رسولا لا رسوله، الله يعلم إنك لا رسوله، الله يشهد إن المنافقين. يَقُولُونَ أَمَانُهُمْ دَنَسًا فَصَدُّوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنْتِينَ سبون كل صيحة عليه، هم العدو فحذوه قت وَإِذْ نَهِىٰ قِيْلَ لَهُ أَن تَعَاَنُوا يَسْتَرِفْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَانْصَهُ لَنْ وَانْسَهُمْ تَنفَعُ سَلَمٌ أَمْ لَمْ تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ لَن يغفر O. <tien> وَذَاء السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ مَا يَفْقَبُونَ يقول ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الموت فيقول فيقول رب لولا أخذرتني إلى أجل قريب فأخذ لا قائم من الصالحين. mm